بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 102 من التذكرة فصل واختلفت الروايات في أول الآيات فروي أن طلوع الشمس من مغربها أولها على ما وقع في حديث مسلم في هذا الباب وقيل خروج الدجال وهذا القول أولى القولين وأصح لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الدجال خارج فيكم لا محاله الحديث بطوله في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان سبق تخرجه والرقم واحد عن التسجيل السابق أتابع بعون الله عز وجل فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم أيام عيسى عليه السلام ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا بإسلام من أسلم منه وقد تقدم القول مبينا في هذا وأن أول الآيات الخسوفات فإذا نزل عيسى عليه السلام وقتل الدجال خرج حاجا إلى مكة فإذا قضى حجه مصرف إلى زيارة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا وصل إلى قبر الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسل الله سبحانه وتعالى عند ذلك ريحا عن بريه فتقبض روح عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين فيموت عيسى عليه السلام ويدفن مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في روضته ثم تبقى الناس حيارا سكارا فيرجع أكثر أهل الإسلام إلى الكفر والضلالة وتستولي أهل الكفر على من بقي من أهل الإسلام فعند ذلك تطلع الشمس من مغربها وعند ذلك يرفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف ثم تأتي الحبشة إلى بيت الله فينقضونه, فينقضونه حجرا حجرا ويرمون بالحجارة في البحر ثم تخرج حين إذ الارض الأرض تكلمهم ثم يأتي دخان ثم يأتي دخان يملأ ما بين السماء والأرض، ثم يأتي دخان يملأ ما بين السماء فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر والعياذ بالله سبحانه وتعالى فيدخل في أنوفهم، فيثقب مسامعهم، ويضيق أنفاسهم. ثم يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا من الجنوب من قبل اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسك أو مسها مس الحرير وريحها ريح المسك فتقبض روح المؤمن والمؤمنة وتبقى شرار الناس ويكون الرجال لا يشبعون من النساء والنساء لا يشبعن من الرجال ثم يبعث الله تعالى الرياح فتلقيهم في البحر هكذا ذكر بعض العلماء الترتيب في الأشراط وفيه بعض اختلاف وقد تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم وقيل إذا أراد الله سبحانه وتعالى انقراض الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة خرجت نار من قعر عدن لتسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم وتقيل معهم حتى يجتمع الخلق بالمحشر الإنس والجن والدواب والوحوش والسباع والطير والهوام وخشاش الأرض وكل من له روح فبينما الناس قيام في أسواقهم يتبايعون وهم مشتغلون بالبيع والشراء إذا هم بهدة عظيمة من السماء يصعق منها نصف الخلق فلا يقومون من صعقتهم مدة ثلاثة أيام والنصف الآخر والنصف الآخر من الخلق تذهل عقولهم فيبقون مدهوشين قياما على أرجلهم وهو قوله سبحانه وتعالى وهو قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فبينما هم كذلك إذ هدة أخرى أعظم من الأولى غليظة فضيعة كالرعد القاصف فلا يبقى على وجه الأرض أحد إلا مات كما قال ربنا جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فتبق الدنيا بلا آدمي ولا جني ولا شيطان ويموت جميع من في الأرض من الهوام والوحوش والدواب وكل شيء له روح وهو, وهو الوقت المعلوم الذي كان بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس الملعون باب ما جاء في خراب الأرض والبلاد قبل الشام ومدة بقاء المدينة خرابا قبل يوم القيامة وفي علامة ذهاب الدنيا ومثالها وفي أول ما يخرب منها رؤية من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال ويبدأ الخراب في أطراف الأرض حتى تخرب مصر ومصر آمنة آمنة من الخراب حتى تخرب البصرة وخراب البصرة من العراق وخراب مصر من جفاف النيل وخراب مكة من الحبشة وخراب المدينة من الجوع وخراب اليمن من الجراد وخراب الايلة من الحصار وخراب فارس من الصعاليك وخراب الترك من الديلم وخراب الديلم من الارمن وخراب الارمن من الخزر، وخراب الخزر من الترك وخراب الترك من الصواعق وخراب السند من الهند وخراب الهندي من الصيد او من الصين الله تعالى اعلم هناك خطأ لغوي وخراب الصين من من الرمل، وخراب الحبشة من الرجفة وخراب الزوراء من السفياني وخراب الروحاء من الخصف وخراب العراق من القحط ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق وسمعت أن خراب الأندلس من الريح العقيم والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر أبو نعيم الحافظ عن أبي عمران الجوني وأبي هارون العبدي أنهما, سمع أنهما سمعا نوفا البكالي يقول إن الدنيا مثلت على طير أو مثلت على طير والأصح والله تعالى أعلم مثلت على طير فإذا قطع جناحه وقع وإن جناحي الأرض مصر وإن جناحي الأرض مصر والبصرة فإذا خربتا ذهبت الدنيا وذكر أبو زيد عمر بن شبة حدثنا موسى بن إسماعيل وذكر أبو زيد عمر بن شبة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد عيحيا بن أبي كثير قال ذكر لي أو ذكر لي عن عوف عوف بن مالك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أما والله يا أهل المدينة لا قبل يوم القيامة أربعين وقال كعب ستخرب الأرض قبل الساعة بأربعين سنة ولا يهاجرن الرعد والبرق إلى الشام حتى لا تكون رعدة ولا برق إلا ما بين العريش والفرات ويروى عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قال الله تعالى إني إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فأخربه ثم أخرب الدنيا على أثره والله تعالى أعلم وقد تقدم أن الذي يخربه ذو سويقتين ذو, السويق ذو سويقتين على ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد ضعيف جدا تنزيه الشريعة وأزاه صاحب, صاحب التنزيه للديلمي بسند ضعيف اثنان حسن أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي الثلاثة لا أصل له قال العراقي في هامش الإحياء لا أصل له أتابع بعون الله عز وجل باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية أخرى لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وفي رواية أخرى لا تقوم الساعة عيد في رواية أخرى لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. فصل علماؤنا علماءنا رحمة الله تعالى عليهم قيد الله برفع الهاء أو قيد الله برفع اله ونصبها فمن رفعها فمعناه ذهب التوحيد ومن نصبها فمعناه مقاطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي لا تقوم الساعة ولا أحد يقول اتق الله قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى ويدل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث حذيفة لتقصدنكم نار وهي خامدة الحديث وفيه هم شر من الحمر يتسافدون تسافد البهائم وليس فيهم رجل يقول ما ما وقد قيل إن هذا الاسم أجراه الله سبحانه وتعالى على السنه الأمم من لدن آدم عليه السلام ولم تنكره أمة بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء الدنيا وقد قال قوم نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لأنزل ملائكة وقال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده وقالوا, وقالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وقالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا إلى غير ذلك وقال ولئن سألتهم من خلق الشماوات والأرض ليقولن الله فإذا أراد الله سبحانه وتعالى زوال الدنيا قبض أرواح المؤمنين وامتزع هذا الاسم من ألسنة الجاحدين وفجأهم عند ذلك الحق اليقين وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة على الأرض من يقول الله وفي الخبر إن الله سبحانه وتعالى يقول لإسرافيل عليه السلام إذا سمعت قائلا يقول لا إله إلا الله فأخر النفخة أربعين سنة إكراما لقائلها والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد صحيح مسلم متابع بعون الله عز وجل باب على من تقوم الساعة مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة أو بن شماسة المهدي قال كنت عند مسلمة بن مقلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له ابن شماسه يا عقبة اسمع وهيد فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له بن شماسة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقافلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها كمس الحرير لا تترك نفسا في قلبها مثقال حبة من إيمان إلا قبضتها ثم تبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة وعيد ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة وفي حديث عبد الله بن مسعود لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يتهارجون كما تتهارج الحمر ولياذ الله تعالى قال الأصمعي قوله يتهارجون يقول يتسافدون يقال بات فلان يهرج والهرج في غير هذا الاختلاط والقتل وخرج مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن لا حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك عام قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث ريحا طيبة فتتوفى كل من كان, كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم والله سبحانه وتعالى أعلم فصل ذكر أبو الحسن ابن بطال رحمه الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث في شرح البخاري له مبينا لحديث البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة وهيد لا تقوم الساعة حتى تطرب اليات دوس على ذي الخلصة الحديث وقد تقدم وقال هذه الأحاديث وما جاء, فيها وما جاء فيها معناها الخصوص وليس المراد بها أن الدين كله ينقطع في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ روى حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تزال طائفة, لا تزال طائفة طائفة من أمتي يقاتلون يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيخ الدجال في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح مسلم أربعة سبق تخريجه خمسة سبق تخريجه ستة صحيح أحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي متابع بعون الله عز وجل وكان مطرف يقول هم أهل الشام متابع بعون الله عز وجل قلت ما ذكره من أن الدين لا يوم ما ذكره من أن الدين لا ينقطع وان وأن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة يرده حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وما ذكره من حديث عمران بن حسين وقد تقدم أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج ويموتون ويبقى عيسى عليه السلام ودين الإسلام لا يعبد في الأرض غير الله كما تقدم وأنه يحج ويحج معه أصحاب الكهف فيما ذكره المفسرون وقد تقدم أنهم حواريوه إذا نزل فإذا توفي عيسى عليه السلام بعث الله سبحانه وتعالى عند ذلك ريحا باردة من قبل الشام فتأخذ تحت آباط آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة كذا في حديث النواس بن سمعان الطويل وقد تقدم وفي حديث عبد الله بن عمرو ثم يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو دخل أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر الحديث وقد تقدم بكماله وفيه ذكر النفخ والصعق والبعث فهذا واية في البيان في كيفية قراءة هذا الخلق وهذه الأزمان فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعرف الله ولا من يقول الله الله وذكر أبو نعيم عن أبي الزهراء عن أبي ريد وذكر أبو نعيم عن أبي الزهراءة عن كعب الأحبار قال يمكث الناس بعد خروج جودة ومجد في الرخاء والخصب ودع 10 سنين حتى إن الرجلين لا يحملان رمانه الواحده بينهما ويحملان العنقود الواحده من العنب فيمكثون على ذلك عشر سنين ثم يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا طيبه فلا تدع مؤمنا الا قبضت روحه ثم يبقى الناس بعد ذلك يتهارجون تهارج الحمر تهارج الحمر في المروج حتى يأتيهم أمر الله والساعة وهم على ذلك أو كما قال نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالشهداء والصالحين وأن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين ويجعل ما كتبته خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه وأن ينفعنا به ووالدينا وغفر الله لصاحب هذا الكتاب ولوالديه ولسائر المسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين تم الكتاب وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تقريجه اثنان ضعيف الاسناد ابو نعيم في الحلية في سنده ابن أبي مريم ضعيف. متابع بعون الله عز وجل بعون الله عز وجل ووافق الفراغ للنسخه في منتصف شهر رمضان المعظم المعظم في شهر في منتصف شهر رمضان المعظم قدره من شهور سنة وسبعمائة وسبع على يد أقل عباد الله وأحوجهم إلى لطفه الخفي الحسن بن علي بن منصور بن ناصر الحنفي غفر الله له ولوالديه ولمن قرأ فيه ودعا له بالتوبة النصوح والمغفرة والرحمة يا رب العالمين ولسائر المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير تم الكتاب بحمد الله وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين